هذه قصيدة رثاء ببو شنب بعد حادث الانقلاب. يا بو شنب جلي وشنت ركب له. ملاحن على القراده والسيوف. قرد تبني تريبان والنتيجه تكسير فقرات. هذا هو بين الحياة والموت مربوش. ويبند عفوس كلي وشكت عايش الله عايش من وهانه متحطيس وبو شرب من تتحضر الله من فوق نفوت من فوق نفوت كلي ملاحن على البعور والخثقات انا اشهد لك انك ملاحن على البعور والخثقات